اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة وچنة تفسيرك القرآن كريم درسك أننا وحمد الله وعلى آيات كبارة من سورة المزمل قال الله تبارك وتعالى بسم الله اللهم بي عيسان سورة بن كبه الله سوء الرحمن النحريسة عام كالنحريسة الله سوء الرحيم النحريسة غار كاه المؤمنين تقو غار كالنحريسة يا أيها المزمّن نبغان اسبودوه يوصيحنا يو قم استاق الليلة هذين كي استاق إلا قليلا إيا الأمهان Nis-fuhu, agen ka barkis istakus salatul leilu taegnau. Awein kusama ka mugsani minhul nis-ka, kaleelam ilyar ka, kaleel -ka mugsanii o thuluth istakus. Awee se zidku siyadi ala alayhi ar nis barka, o -thul ila thuluthi ila sardih, wa hawe looqevi alhamme no taegnau. Margaad quran ka kutukenga warad til quran ka kaadlikedik. ورتب للقران قران كان كل دق دق مركه باقينه ايضه ترتيلا كن كل دق دق ان انه سملقي وحين رديناه الى عليك بشاره هذا هذا الكاس ثقيلا القرص او الفلك او عمل الفلاء ولوسي هي ان نشئه الليل هين كصاحب يس هي اشد وامق عليك بان واضحا حاجه اسوا قد بين القلب واللسان اعربك يا قلبي بسوافقا واقوم وامتوزهم بدنقيلا حق بهيطا ان لك وحا كوس نار النبي سبحانه في النهار مالك بهدي صباحا تصرف اطفالك ما ملكا يا بدنهاكو تصرفتو ان لك وحا كوس نادى في النهار مالك بهدي صباحا دَوَالَ الصَّبَاحِ طَوِيلاً قَدْ وَكُرِ اسْمَ رَبِّكَ رَبِّكَ النَّجِي إِسَاقُصْ وَتَبَتَّلْ اُغُ إِلَيْهِ اللَّهُ اُغُ تَبْتِيلًا اُغُ ابِعَادِدِ سُغُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هُوَ رَبُّكَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَرَاكَ صَبَاحًا إلا هو رب العالمين المهاني فاتخذوا أصدقوا أصدقوا أصدقوا وكيلاً مدنهاها أبو تلصارتوا إلهي وإنه سبحانه وتعالى وحو الرسول كيسا أمره إنو كتغوا هغانك إنو انتاستوا الدوباء الساحب وحونا أمره إنو سلاة اللي يستاغوا معايا لحو الله دورتي بمعان چلية إنس إنو جارسي يدينك. وضيفاء سمارك وضيفاء للاسك جذكره طف عادي جذكر ماء وعاكلي جذكر طف رب اوك المائي وحيا الله المسرد صلوه لنا وعاكً متع صلاة الليل سيد ارتد الهي مركي قوات نبي صلى الله عليه وسلم قوة شبية صلاة الليل ويشبه قوة مركي قوات نبي صلى الله عليه وسلم Sida on alamin usuratul isra bil wa min al layli fattahajja bihi habayantu quran ka kusujidu kutuku lak wa atikaysa na abu dhiraat kuye bakka kala marka si wa bi fadisas ila hayi qur'an muskha yuh wa huwa salatu nabi قلت ماذا يقول يا إلهي؟ سيدة الهي عبوة ما المؤمنين تتجافأ جنوبهم عن المضاكئ يدعون ربهم خوفاً وضمعاً ومما رزقناهم ينفقون يا أيها المزمّل ماذا كان إستوضوباً؟ ما كان إستوضوباً؟ سيحاناً؟ قم استاق الليلة، هم أنت استاقوا سلامي قوم استيق الليله حابينكي للصلاه انا تكتهو استيق الا قليله يرمام حابين كبرينكي ستاغنوا نصف وكبدلوا الليله نصف وهادين كبركي استيق حابينك كبر خبر وانا تاغناته او انقص امام نقصان من, من النصي بركه قليله وحيا كان نقصان او حارينك ماركا سدح لوقييو ميل استاك او او ميس زيت كوسييادي علي على النصف بركه كوسييادي او ثلثي انغرس حارينك ماركا سدح لوقييو لبان ميل بر اين او تاغناتا ثلثي او تاغناتا ثلث ثاني او تاغناتا انت خيار الموسي انت راقيا للوسي وراتل كلاقبك القرآن القرآن كترتيلاً القرآن أي قرآن كان مركب أقري وهي بوبسين القرآن كترتيب وعقري معاية اللي ترتيبت يكون عوناً على فهم القرآن والتدبوري القرآن كيطوف كيكو تدبورو معميه سي فهم وصرقه النقنا فإنه يكون عوناً على فهم القرآن والتدبوري نبقى صلى الله عليه وسلم السيد أسوء أقليكي قرآن كمربحة أقلنا صلاة يقير كيكبير عائشة وحي تلك كان يقرأ السورة فيرتنها حتى تكون أطولا من أطولا منها نبقى صلى الله عليه وسلم سورة ذو أقلنا وعقلاتك بغان مركزة معنى واتح مقرنة إلى سورة باسو أي سورة أول أيضو كقابنة أي كقيرات معنى سورة كدير انتلاقية كبضان أقلنا سورة كبيرة انت اللغة في تلك متكسفة لنا في عقلنا حيث لا يوجد ذلك إمام بخارج سحيحي سكوري من حديثه أنص مركي له ويدية رسولك قراءة قال كانت مدًا وحي هذه المدية جيدًا نبدو ثانية قراءة مركزه أنص أقياسي أطسه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمت بسم الله ويمد الرحمان ويمد الرحيم يد مركه وكله دغدغتي اخيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقف قران كي يقان وكو ضخمه الا لي هي يقال لصاحب القران صاحب القران وحل رقاقك اللفظ يقان معنيه يقان وارتل كما كنت ترتله في الديا وواحد لو كره دغدغتا الا تلا انت قادر درجة كوسيادهي دي سي دنه او كره دغدغي جيرتي فين منزلهك عند اخر ايه تقراوها ايه من الاخر درجة كوسيادهي وها دغيد ايه او الله بن مسعوده دي جيري قران كما وقفوا عند عجائبه وعركوا به القلوب القرآن يقول لك أن يقول لنا وفي أيام عجائبتك أجستاغ قلوب تقول بقاتية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة قف إن الكبير القرآن كماركو وعقين ملوغا بيسو يهيم قرم لا ما، لا تحصل على سورة بيسو يهيم قرم Lihedad beru ejati, uued teedad kere uru välbe, ta on Ja ma mm. olen õnnelik, et saan aru, et saan aru, et saan aru, et saan aru, et saan aru, maxay la ku dhaxmin diisii koob adigu waa inaad farqaan taa wuxuu ka amraa waxa uu sheegayo akhbaarta xafiiska ka aktharun nas la yabiru ila ilahi shaytan marka wa'arin urusqta min di subhanahu Rasul ka sallallahu alayhi wa sallam asagow bawdadiisu bawdadeeda ay korsaaran tahay ayaa wixii nagu soo daji waxaan هي أشد ومد عرائب بران وضعاً حقاً يسوافقه بين القلب واللسان يسوافقان وأقوى موانا من التعصران بران قيلاً حقاً بهذه القرآن هرين كذلك معني هناك فهمه كلمة كل واقعه معني هناك قلبك ودريمه لكن waxa dadka maalintii shaqar badan ay yeereyday wax badan oo qalbigaaga ku soo dhaca in dhahayno in wax badan arkaan la arkaa waxa dadku inaad atmaka daqaydo marna macnihiisa u soo dhoc marna qad uu ku dhaafu laakiin habeenki madama wax mashkuulayseen jiree weliba meel xidla oo qalku xidla ilaati kara indhaha kuna mashquula ta mararka ruux wadaniin inte u keenay markuu turkaday inta siin u geeyay marad mar dhawayay salaaday ga wax ku mashquuriya hortaadan alaheyn kulay joogid quraanka iyo macnihiisa astaan kaad ku انما شت الليله حزين كسا حديثه هي اشد وامد عرايد بروات عن حاجه بين القلب واللي صانع اسوافقاه واقوى مرمت وصان بلاقيلا حاجه بيثقل كبقريبه معني ساده دريمه دمركاس سامين قارو كبريبه ان لك إن لك وحكو سمع ذلك في النهار المالك صبحاً دبالشه صبح قاساً ضويلًا بيهر هل هو لك هذا؟ لا ما في حوائتك وأشغالك المالك دنه هادية سوق قبل سنة باهية هادية دنه هادتك مشغولة تصرفاً في حوائتك وأشغالك وحيلا أشخالك يسألون قدرنا بأنه يجعلون هذا هذا هو التقوى وحوشك هذا هو مسلمين قرآن هذا هو مسيراء وحدي تسألون قدرنا معنى الله برات صبحا وحالا إذا صبحا طويله أي فراقا واسعا للنوم ما يعني أنت فراقا كيف تعتقد السياحة هل يمكنك القرآن أن فراقا واسعا للنوم الله سبحانه الله اقوم من عند الرؤس وقف روحوس اسم ربك الرب مجدي عيسى خوص رب مجدي عيسى خوص عرب كذا كوبد سبحان الله الله على الحصافين سبحان الله والحمد لله الله على الحصى والله اكبر الله على الحصى الله اكبر في لا اله الا الله الله على لا حول ولا قوه الا بالله الله على لا إله إلا الله بحظى لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر لا إله إلا الله الله أ stress سيد 들 الله وإنك الله wahست سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوات إلا بالله اذكر الله الله الله الله سبحان الله ده. لا إله إلا الله ده. الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير واذكر اسم ربك ربك ما بحيث قص مقلوقك الله قص الله ما بحيث قص وكل قوس اسم ربك رب المجيد سوتطرقوا اليه ربك عططيله اوجويه الى دبي سوقو marka danaaga maantii wax soofta sooqo waqtiga ooqo waqtiga ilaala waajibaadka waqtigooda bay رب المشريقي هو ربك رب المشريقي والمقريبي قرأك صباحي قرأك ربك اسكاله وما موليوهي لا إله محبود حق لك عابدا المجر إلا هو الله معه أحد كله حق لك عابدا المجر فاتقيده كبه وكيلا نتلصى كيف يجيس إليه نسي باخده يبراه أسنعه تلصى أحد كله الغي في ريح حافت كالك أتمرك قرآن كمعني إيسا إله من الفرامس بل فيريا ماشا رب المشرط والمقريبي لا إله إلا هو فاتقضه وكينه إيه هو ما؟ هو المالك ومتك إسكالك قرحك صباح يقرب حابينك وحكينه والله مالك وحكينه والله قرح ضوعة صباحينه والله وحر فيدي والله وقتك عم. الله الله ما مو في سؤال هو المالك المتصرف متصرفه في المشارق والمغارب لا اله الا هو و كما افريته سد اعطوك لي شيء بالعباده فافريته لي بالتوكل ترى صار شرط سد اع الى عباده اوكلي شيء ترى صار شرط فاتقوا كبروقيا من لطلاسا والعافوا في قواصدي كما قال سبا الا يروي في الايه الاخرى فاعوذ بالسجح اعوذ الله وتوكل عليه ترصر مكرها ومرض وكقوله واصدي الله يريد اياك الهي انك ان اعبدك عن مصالحك كك المضلبينا واياتك كثيره في هذا المعنى آيات فرضلاً معنى ها الله كالجيس آل كالجيس تلصار فيها آية لحسوة خسوراً الأمر إلا أمره بإفراد العبادة وضاعة لله إذا يدره يباعد اللهم ركالي وتقسيسه بالتوكلي إيا إلغبت جاريير بالتوكلي عليه نأساك الله سوح الله قلبك اللغوه أيه أحد فقوم كويراليمه يقول الصره كوغرغاريا والله والله ايه الكلام ده يا اخي ما كانه الله وحده الا كن صدقوا واقم الى الى الذي سكنى الصحيه المركز واصبر على اذى قومك كسر واصبر كل وفارت وحا الىه او وحا وين بينته يا دبك قصبا وهجرنك هجر هجر هجر جس جميلا قرصا وغرني اغفر والمكذبين وغرني والمكذبين اني الى كوا حق بيننا اسكا كانتك كوا سوول النعمه نعمايسه صاحبك وَمَهْلِكُكَ قَلِيلا قِيَه وَارْكِبُونَ وَحَقُ بَخِيه قَالَ التَعَالَى رُوحُهُ رَبِّ إِنَّ لَدَيْنَا أَكْتَن وَحَقُ سُغْنَادَيْ أَنْ كَالًا حَرْجُ حَرْجٌ لُوحِ خِيرُ أَهْلُ الْمَارِقَ وَجَحِيمًا مَارُ حَرِيقَ وَضَاعَانَ أُنثُ عن كده وعن كده زقوم كأهو وعدابا عذاب هكذا نفسك نبي عذاب كأليما لما انقفك حنوتي عذاب كاسو اليوم ما لنا هذي ترجو فالأرض بركو أي نقاقه والجبال بوروهن أي نقاقه وكانت الجبال بورهن أي نقاقه كثيبا بعد بعد مهيلا للشضي إنا إليه إليكم حجي إن أن رسنا واض ال ال إلي ع الظر رسول الرسة نصود رسول كل شدا كلغافة عليه كرك كما صنا ص منا في العون في الأ رس رسول فصاف الأ في رسول الله المساعة فخذ الن في العقد ما أخدا ش ش صبلا أي شددا قال تعالى الهو غيري فاركي فصيدي باطت تقونا إسكاق الالين أيضا إن كفرتم الداد غيره دان يومن أي عذاب يومن مالين عذاب كيس مالن كاسو يجعلون ويدانا عرورتا يرير كي يلي يشيبن كواع الره مروغت دراد دايلة إررومي دونا السماع وصماد منفضل وامد كي فلفل لير مُنفضل ومدفل فاللير بيد وعاد دل به بسبب ذلك اليوم مالن كاس سربت يسا كان وعده الله بلنقاد كيسا وو بلنقاد ذلك اليوم مفتونا وامر الله سمعنا كان وعده مالن كاس الله بلنقاد بلنقاد إلا كينا مفتونا وامر إلهي <سؤال> وإنا سبحان الله وتعالى وقل الرسول قيص عمرو إنه كفر قوم قيص وحي فحدث ليان بينته واصبر صبر نجا سبحانه وعلى ما يقولون وحا إلههم غالب ساحراتاي كاهناتاي شاعراتاي بينالاتاي استغفر الله إلهي مع صلاح صالتم أعضاء إلهي بدرتشلا هيك رجال جميلك وهو الذي لاحظ هذا معه وحضرتي يا بين حطه صار مالو حالي تي صار ما مالو حبه اه وحاس اي افلجته كو غارسينه الىه درجانه خصوصينا اجر خصوصينا وحضرت وذرني ارتقك الى يلي ايا والمكديني هو حق بيني شو كان الدليل ابعتوا ضروا مكاذبين تسؤولين نعمة محميسك ورح أصاحبك أي تنعوني رحيسك ورح أصاحبك يعني يسكوك يا مده ونهلوا أسو قليلا إياه أكاد إن اللي دينا أكتن وحا أهابينوا إليه لأنكالا حرقوا روحي حلو أهل المارك وجحيما ماره رايدا وضعاما وهم يقولون أنه لا تدخل ولا تقلد مرة الصباح يهربون صباح منه خاصوا دقائم هل كأسهم يقولون لك لا فلا يدخل ولا يقل ما تجلال علاشه مرة الصباح وجد كأسه زقوم كأوالي زقوم كأسه وعداباً أكتن عداب أهدو إلهي لعداب كأسه أليمن تلك حنوطية يَوْمَ يُرَادَ لَكُمْ بَنَانَ عَذَابًا كَصِيفٍ يَوْمًا مَالٍ عَذَاب كَأَسْوَى يَوْمًا مَالٍ هَذِي تَرْتَفُّ فِي الْأَرْضِ مَوْقُوعَةَ النَّقَائِبِ وَالْجِبَالُ بُرُوحٌ هِيَ ضَاقَةٌ لِكُلِّ لَدَيْنَا مَشْيَةٌ كَتَعَلُّقُدَيْ وَقَبْرُكَ إِنَّا كَتَعَلُّقُكِ إِنَّ لَدَيْنَا عَتَيْمًا وَحَا قُسْمَائَنَ كَارًا حَرِقَهُ وَشَخِيمَ النَّارُ حَرِقَهَا وَضَاعًا أَن إيوه عذاباً عذابكو عداد أليمن شركة حنوشية يوماً مالينا يقصوا بنابئين تاسوا أكتيننا ترتفو الأرض بلوكو أيضاً بقاقة إذا أول جبال بوروهنا أيضاً بقاقة وكانت الجبال بوروهنا أي نقراً ينكثيباً باعات باعاتكم مهيلاً للسرائي تلّب بوريو فكانت هباء مبتطر بور ألا قد لك مركز باعات للسرائي إلا هوى إلي إلي إن انه أرسلنا نحن لو شيغيا ددك حقا بيننا ودار أي قادين هرتول يا قادين فرحوا لي رجس يا قادوا وانه قاله تسني قف في قراصي ابو بابا إن انه أرسلنا وادي رو الى يري إليكم حجينا الرسول الرسول الدرني رسول, رسول كاس وشاهدا عليكم دوشنكم مرقات كما ارسلنا صبا مبكر ما يلا فرعون فرعون رسولا تزن قدمن فرعون فاصافر عوره في الحوائش الرسول رسولك ان ادره النبي موسىه فاقدناه هو قبلوا اليه الفرعون اقدا تبصوا قصب صوابير شديد العرب معني دوما هكذا حدث الكمبرين رسولك او كخذ لبلان كيف العوض بري قرصدي فرعون مثل باران سغيران الى هو فكيف سيذهب تطقون اسك الى اليمدان ان كفرتم هتك يومًا أي عذابًا يومًا ماانين عذاب كيسًا؟ ماانين عذاب كيسًا سادسكي إلينا؟ ماانك سيجعل الوالدانا عرور طياريّاركاً يقوم بها يشيف انك وعيدوا به ويجمع أشيقًا في أي أبيض بيط الكشيق السماء صمده منفضن وفلفليرمي بيه بسبب ذلك اليوم ماانك سيسبتيس أيين فلفليرمي ودلدلاعي كان وعده ضمير كالله الله وعلي مستر المضاخن الى فاعله كده كان وعده الله بلانقاد في صوحه هذا وذلك اليوم أبلنقه مفتولا كل سمينة اماس ضميرك مال وعلي مستر المضاخن الى مفتوله كان وعده مال كان صلى الله بلانقاد في صوحه مفتولا في صنينة إن هذه سورة عفوا كان سؤال ايش مفصلين تقران اسئله بقاوي واحد علشه ايدها كسب بلامانا ان لدين ايدها كسب بلامانا هل كاسه علشه ان هذه صوره تذكير وتيرين وي بكلوهيرين فمن شاء عقب كي قر اتخذوا وخصم يسرا الى الرب رب في سنتي كسبير وضعوا وخصم يسرا بالامار وضع لله ربك يقولك إن ربك ربك يعلم وعطيه أنك بقى نبك سوفان و تقوم إنه تستيقى بهم أدنى وحكيه من ثلثة الليل همينك صدحة بالله قبل الله ربنا الله وحكيه وعنصة والهبينك بركيس إنه تستيقى وعطيه وثلثة وثلث إنه تستيقى لنا وعطيه وضائفة تنقوم إنه تستيقى وعطيه ربك كوح راس من الذين دقي <تقاطل> كمضا معك لجيرك اهابي والله الله يقدر الليل والنهار خايبك يا مالك اسغا قدره معمولك مر وصلك كينا مرحباكم بضينا مر مالكم الهي يا معموله الله روحو الله أهابينغي وكياران ثروس انا ثروسان اناميس ميراث هذا هان بقايلنا استاكتا وكياران ثروف هكاكتا نس ثروثا هابين ان هتن الذي الله عليكم. الذي أوجعه عليكم حافظكم وعليكم عليم إلهي وقالوا بأن لن تغصوه إن أبنى فرق كأس إذنكم كريم كلا لن يكون عشاء وعشاء دين المحل حمان عليم إلهي وقالوا بأن لن تغصوه أبنك إذنكم كريم فطاب عليكم إليه ونكو صلى الله بالعفو والتخفيف عفو يفوضيني القلاصة والله فقره وقرية ماكي تيصر فوضاء من القرآن حال وكمي ديه اخرية علم إليه وقوم أغاني أن سيكونوا أنه وأن الحال وشانه سيكونوا منكم إليه إنكمت أحاليان مرضاك ووجي غين وأنه بيكي تأكناك إياوا آخرونك وكل كوا سرو يلتقون قصصا في الارض ذلك الكركيسه ينتقون حال ايذان ايام من فضل الله له البراءه وبخيو او غرصته سفره ايوا اخرون توكل الى ان كميد هاي آه... ان ان كميد اهاان ايان اي جدك ما الله يوجادي كوا في سملجتك الله او جهلوا جهاده فقره عقيه ما كيته يصرف الضعا من القران قال او كم دي هي واقيموا الصلاه سلاج اوج واتوا زكاه زكاه صيا واقرضوا الله اليه اما هي قرضا اما حسنا وناس وما تقدموا واحد هرم سلطان لانفسكم من خير الخير حال او هي تجدوه واحد اوان عند الله الافتيس هو خيرا منك خير بارا او هي مما ابقيت موه واقهرتك واعدم ميتوين بلادين يهي اجرا حق اجرك وسط في روها الله دم دفاع كبد البر ان الله الله غفور وذ مبطا فرحيم قم احرسوا ان هذه الصوره ان ان هذه ايات قام تفكروا وتوانوا ويدبروا فمن شاقب كي قونا افتخروا وسمي سنا الرب ربي سينتكا شريلا وقتك سمي سنا وضع وظهروا لله غيره وكن سمي سنا بالاعمار وضع ايمان يتبعوا سمي سنا اليه هو ان والا نخريس فلا صحابوا marki suuradan awalkeed soo dageeyey ayagu isla qaddar ki alla inaan raayha kayraynina saacadna noocina saacad la fiirawnaa habeenkum ma qoon mara ama wal qaddar iyo dalal ayagu مركع الهي وامد محارس فضانه ويأكد تشير ويأكد تشير الوهولي سبحانه إن ربك ربك يعلم ويقول او بيهي أنك بيك تفوه إنه تستيقه بنابك صوبانه أدنى وحكية من ثلثة الليل هذينك صدح مركع الواقع بيالوامنا والنصف هو بركيس إنا تستغيه والثلث هو هو صبح لوقي يميل إنا تستغيه والضائفة تنقعنا واستغيه قعدة تقوموا فائلك قعدة والضائفة تنقعنا واستغيه من الذين كوي كميضا معك لجركة أهاديك والله الله يقدر الليل والنهار هذا هو مالك الله يقدره مرحبا يا مالك وإصلاح الكينا مر هبين قُلَيْرَيْنَا مر مان قُلَيْرَيْنَا وصيد حافظ وفصير علم الله وحكو بادي اللّن تُعصوه إنا ابن كوبي كريم الفرد الذي اوجده فردك أول كوة جيئة إنا ابن كوبي كريم ونطواب عماسي الليلة إنا ابن كريم هبين ما يقال زروس فلوس ما يقال ثموسانا ما يقال نسا إنا ابن كوبي فطا وعليكم عليه هو الكرسولابت بالحفي والتحفيف وان كعث الواثي وان كفدي ثالثا على الكرسول فقرؤ اقيم ما كي تصرف ضاد يرنض ضاد تيسر ضاد ماض استفعل لك معنوه ويرنض ضاد اخير من القران قال اوي ويتكي والاغا رده وخي اني فوضاده من غير تحديد انت كفوا وحاولت سكتو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا الودي سئل عن تير ناما حتى اصبح صلى الله عليه وسلم ساحب الى وقف بره هردي فقال ذاك الرجل marka uu heeyo rikas waani shaydaan لا rukashu walaa kaala jiraa dad baad wax kartay waajib fi u kasu kasay kaaba wax yaramaa salaatul layl ila waa kumbar iyo hidayala marka salaatul laylka wa sifada waajbata ma laakin wa sifara salihin wa sunnada ugu faamiga baa salaad le tu ka baad أبقى مركوة لنفي سيد الله جهاده ونفتها باروء وبعين لكن هذا الضرطه إذكاً إليكاً تبنى بلا أكبر سيد صالحين توعيسا صليب باروء نلوش الدول ككل كيدا فراحة أبو وين عدتك أميني إنه التساكع أبو ستوكتو سكوورد ديو إلهي باردو قرآن أقلي دو قبل ده أونجدو وحلوية واحد دريمه ترحو نلوش شعب إن تبنوال آدم دريمه ابوك واحد قرب دلتر متر يا واحد ست ثلاثه صالح انفا واحد يجري ابوك لاغا ولا دي لا يرادو شننا واحد يجري معانك ان كان مسلك ليك شنبا ملغي له مركز الجور مركز الجور امم مركه كل لكن معك حاجه الجهات هذا ماكر لك يعني شيطانك وصلنا قال تعالى فاقرة والاقية ماكي تيصر فوضاغا من القرآن حال وكميديا هاي آيات داس اغرى امام ابو حنيفة وقود ريشلي مركي قوكو سلاة كن ايو انو فاتحادا اقرية ماكو عينو بيد وفردو عينو معهم ورقن معهم حدو قرآن كلاه اقرية صلاة وكعن صحيح وحيو اغيريو كلاه hadithke sahihaynke ninki al-mus al-musii salati ninki salat dakhmeeyay la tirkiise waxaa ku jiray nabiga inuu yidii faqra ma tayassara ma'aka min al-qur'an wuu qof al-qur'an kaga akhr marka waxaa yeeleen xarafyadu qaftu markuu dukana fa ta hala inu aqiya wa ajkum ah ayatanu dalil faqra wa ما انصح اقدر راح اكلم سلاطينك قدرتي اقدي ربته كتو ارك ما جدته و بقدر اخور راتباده كتو ولا بقدر انت كنت تحرك او تركون تصبح ويكرافير انت اديكو فوته وجه ما فراد صا سيكال ايقاما اي ملكه توكيدن فاتحك ترى ما قاعد له وانا كنت سوي دليل الى في بخاري المسلم أوليين مبي بن حمد أي الله عليه وسلم لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب وح صلاة الملك قف كان فاتح هذا أخي ملح الصلاة بطاة تمامتوا لك صريح بخاري المسلم حضورة القرآن كان حقا ماتوا كان بفاتح صحيح المسلم كان وحاق كل صلاة لا لا يقرأ فيها بأم الكتاب سعاكستون في اتحاد الوعقين فهي خداة والناقص فهي خداة والناقص فهي خداة والناقص كيف يقوله تامن وامن عن دماء صلى الله عليه وسلم إما تزيمنا صحيحي في الكوة لعنبي هريرة نبي قال لي لا تجزي بطنق لبسك عن أرسعة كوة كانت أولك كانت أولك لا تجزي و بيدو غدي دبه بي. صلاه وصلاه وي تشكي كاغت امام لم يقراا الاخريم بامل القران فاتحه هل رجع لقى اركا او ادون فاتحه عفنكم صحه و فتحه مثل حطت امام كثير غيرت خطا اصا دلكه وتين هره لقى فرق امامك فاتحه يبل ابا تقهر المصين يلا الركوع حبيب انا هرقاء الخلق واسكر ركوعي في ايش المصين الى الكوتشو تشين فقعت قرص الركوع وانا كوتش اما الله اكبر والركوع احاديثها واه اه هو على حاله كثي كامل قف ككيس توكنا قف كامامك قف كمعمونك تذكر من حديث خاص يعني سلافه الصوارى خاص خاص وعلى لاء مساله قاعده من اصول الخاص المقدمه على العام. خاص يعامل كاينادات خاصه اللهم خاص حل له والحقوه مش خاصه والله عام فهم انت كالولاك. حديث البخاري يا ابي بكر ما بيقال صلى الله عليه وسلم على wa sawar tahaq. Na biwa ma qashan. Wa bi chi daan ma qashan taqtu cine gadalu ka erge. Si no hay wa qwa. Wa amartu salada Marka hadana muxu seleni. Marka qul silamu mar haqaaba intaaba duu so gaari roo qwa. Marka So سلام Segah l�omat ية تتحدث أذى You can use an earth You can So you can use So they found a Zacills Like the that heовой parole It's a big god You can change his name He can just make clear That says Give earth a word so not إلهي يا قوس يا ديون تدلوا الله على ذلك معنا على الخير الموجود تدل برايل تدل على الغرب زادك الله فرسا على الخير إلهي إن الخير قددا شقوسياني فات مرض ما هنرك علم ما صرت وقت في حجة المجرد تقول قم فصل ركع الأساس هو لا يريدك لغاية صلاة كانت سر قم فصل ركع ما هو صديق يا روز الكبير الزادة كالله حرصت وعلى كالرئينا نواصل حتى ما هالصفك هؤلاء حدو خرطتها تحصلها برنامتها لا يسترامه مرحكا سوقها هؤلاء الصفك هؤلاء تحرط إذن كالصلة ورؤون كالصف مركوها عدا إنه سنة لأجيك تناهيرا الى صرنا عرف و وشت فتح حديث كاهل اضطر اليبه جلتك مثل القدره كبر الصعب حالك عت يرضى حديثه غدمه و خزيما ميا هو هو غير لا تجزي صلاه صلاه لا تجزي مقديدو صلاه من حديث كفيري لفظه لا تجزي مقديدو صلاه من قبر صلاه دي السلام يقران اقم لا تجزي صلاه من يقرأ بام القران وصلاه فأقرأوا أقيا ماكي تيصر فوضعبه ويحي إليف فوضعبه أقريبه من القرآن آل كميديهي علم إلهي وخل أجاده فيدي الله الحديث وعلى الله عيني بضاء حالبه الله الصعورة وهو ينهضى أدومك الدوم كيسي آقيده سومت إلى علمه وعيني بضاء الله الحديث وضاء إلهي علم إلهي وخل أن سيكون أنه أمال حالة وشأنه سَيَقُوْرُ مِنْكُم إِلَى إِلِكَمِ أي مَنْ قَدْ دُوْنَ مَرْضَابَ وَجِرِ كُوْسْمِيرُ وَرَبِّكِ التَّنَزَّلَ إِيَ وَعَاقِرُوْنَ وَكَلَ إِلَى إِلِكَمِ مَنْ قَدْ دُوْنَ مَرْضَابَ وحي بيداي الفايل فامي لين وي فايند اه تحاكم الريال محاول سليمان بن عمر قربالك اسرههم ويالده وفقا غنصادها وخلاله ديننا مال ربا مت خائن وذكي بعاي وخيان الريدنا فوتري كشفنا بين ابوك كشفنا قاص ايفر واي ام مت خلاله دين اجير وين كوري ايفر فاتو سليم صوت عبد الفيريه لا ولا يسق عقفه مجاهدين تي كان عصطاري على الاسكوعة. فيري مشاهدين في يا جنعصطد يا ليس وقت هذه قربك جنعصطوها خلاص كو دبيرو وعوه اتشويين قولي وون ييسنا حلال وضاعه انه كالم يستنور حلال وواجبه تغوت انه حلال ويدهبده انه يكالما يستنور يهلو انت حسبك اكو يا اتشوي بالله الرحمن دي صفي مشاهدين في وآقرون وكلا اين كم من قريه الى يطلبون صفا في الارض مثل الكركيس يمتكن حال في هذه الريان بفضل الله اله الديرات كيس وآقرون ايوا آقرون واخرون يذكروا عدا ايوا آقرون وكلا اين كم من قريه الى يغوا ايوا من قريه كو صري قاط من قدى في سبيل الجد كعل ما Ke emashaa. M吧, mab enam mga mhida. Kõik rųj Jacques, ke teesfulaUS. salata, salata etteke. Ka keetoski, korin kuihvõ�� üys Ma keetse. Minister kõiiu uskrav na judi pead supply. Laki, Meake linki neuvai üksanelle j sortir ja judi peadestylj Theeoeh M wisdom نصابكم كلكم انت زيارنا بحنا مركاس مدينه او جايه تا لكن مركي ما كان لا تشوبي وراحوا له وقت به اه واجبه لكن قدر جار ما هي علب وقت بحو واخر اما هي قرضا اما حسن ورك صدقت بحي صدقنا اصحاب بحنا لو ما اسك باب باي وروح لي يفتي زو ياله الى مسؤوليه وواحد الله سبحانه وسمع الله فوسو الى انت يكبرا ا ابال كودي كوسينا عاقره ما هن قوله بابا بل ايغا كخير بضان وخا كيو ياه لوقو الى من خير خير حاله وخضرها بظور مريضو خوره حرام ادكو كسبت هولانوش يا حرام يا طع يا اسبار يا فوجري يا بريعه بقدى يا قوتي الله wa hada sadad ku shaqaysato ama ku xajido ama ku xumrayo waqta saarta waxna ka faa'iidaymeen laakin khayraha rahal halal kala bara wa ma tuqaddimu wa Allah wahaa war marsatan li anfusikum nifalkina min khayri qail hal ادعوا كن طروحف بحنيني وواحد في رطين انه قيل بنيها الواحد بحنين قرانك يا حديثك السكيه يرى اسكو باقره سبعين ما بيقال منصوبا صلى الله عليه وسلم حديث ابو يعلى الموصلي ووري وري امام البخاري ووري حديثك ايكم ماله اعض أي اليه من مال واس مينو كجرة مال كيسة. مال كيسة قف <تصفيق> مالكيسة إيا قف قدح الكيسة للمالكيسة مالكيسة قف جعل مينو كجرة مركاثة الصحابة يقول رسول الله قف نقمنا بجره إلا مالكيسو بجعله وكجعله قف قدح للمالكيسة مركاثة النبي يقول اعلموا ما تقولون وقف هذا الله تعالى معنى كفر صدق مركاثة يقول ما نعلم إلا ذلك الساس وحناه من نقننب مالك نقنب بلائي يقف عنك حق المال كير مالكيسان لا يان جيلا نرو انما مال احدكم ما قدمته قف ان كامل المال سوى وخر ما وارثه ما قف اخر او قد حق لس مالكي سوى وخر رضيت وا اعظم من وين بنين ياد الله, الله الله الله حسام روك سيدي ده ذكر كسته الله كجيري مقو وحل حسى والله استغفر الله الله الله حسبي الله حس سبحان الرب سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله يتقبل اه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وتوب اليه سبحان الله والحمد لله والله الله والله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله حسن واستغفر الله الله دمدع في كرد القرأ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ قَفُرُ وَمِدَ مِدَ مِدَ فَضًا رَحِيمُنَ بسم الله تبصيروا سورة المدفر سورة المدفر تبصير كيرا وهي سورة مكية بسم الله الله نبي إيسان سورة نقول بالله بها الله هو الرحمن ان حديث سبوت متكمعاريصا هذه الله هو الرحيم ان حديث سقار كامتك ان حديثصا هذه يا ايها المدثر متكر استضووا يوم متكم نابقان استضووا يوم يو. قم استيق فامر ديك وبدك اعاد الى يوجد وربك الرب جفقد بالوجه وثيابك بارك قد ظاهر باهر ورج ورجز قرك فتر قطع ولا طمل من حق الله بعصم فاستكثروا على اضباب البيض ولربك الرب قد درس فاصبر صبر فيضان نقر مرك العفوف فيما قور البونك فرارك وقت النقر وقت العفوف يوم عيد مالك العفوف يوم وامار مالك اسير الؤس على الكافرين قال هذا كل خلص ما رمكاسو غير يسيري ان قال افروضين سورة و سورة كبادة سورة ماركي وحي بوكالك بوأي ماركي كبادة نبي صلى الله عليه وسلم سورة يورده سورة وحيات اقرى بسم ربك اللبن خلق و سورة نبي الله وقال لكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة داس اقرى إلا بشر هو م... نبي هو نبي بشر هو نبي إليه بشريعة لأنه سورة نبي الله قدر سورة نبي وصورة رسولة لك حافظ لكي نفسك وصورة رسولة لك الله يقول لك وعلى الدين بسيطة رسولة لك ساس عمر لكي نفسك waajira hadith imam al-bukhari wariyi oo jeedir ibn abdullah wiri quraan ki ugu horeeyay soo dagay ya ayuha al-mudaththibi taas wey laakiin marka el ku fiirsato khafid kuna si fiican u cadeeyay marka aad ugu fiirsato waaaba cadahay sariihi wey quraan وعن آب وحده رواية دموع إمام مسلم حدثك أوليه كان آب وحده كابر من عبد الله كابر وحده يرى كان مغلوه كشع كينا عن فترة للوحي مركي وحي يقولك لك نبي وحده يرى واق السماء كمبه فرفعت البصري قبل السماء إلتك فيه وحده يرى حدثك قران مركوه فيه قبالا فيه في ميدك بديح وحده يرى يرى Faiwal Malakufi, hei, hei, hei, Jaani, Bihera, ta' Ignuni, Ara, Kursilim, Bina, Samaj, Oha, Wedi, Hoyfi, Famar, Hoy, Sunatukes, Kalubis, Malagi, O, An Arke, Halma, Mönka, Ein, en course pou camba saka taay mabou sallalahu alayhi so kadi ah walaygu so kadi marke laygu markasa end markasa ah روايطة كلها يقولون ترجمة زمنوني وصبوا علي الماء مباردة الله في قرار المخارج الدوضوبة بيقضوني للسرعة على التناصيل السيئين ترجمة مركو عن جقاحو أو دعا ترجمة الدوضوبة بيقضوني للسرعة مركو السورة دعن الله سودت يا أيها المدثر تعصى لسودت يا أيها المدثر ما بقعن الدوضوبة يورقم استعاد استعاد وابطكو استهق فانزل بك رودق وربك وربك الرب فكبر وينيه عن اشراك المشركين قوا المشركين تا شركوده كوينه اله هو ينا شريك ما وربك الرب فكبر وينيه عن اشراك المشركين كوينه وثيابك ارتاكا في الظاهر قالوا لك ذا وصيامك فظهر اقوال <سؤال> بلال كوجته وواحد ka mid Abdullah ibn Abbas yaqinkis waxa laga wariyey a'mashada naffada maasi khatah la talbasa ala ma'si wala ala qatra maasi hadhgelin khiyaro habhgelin hala harbtu wa بالانك ماركو كبخه و خايرهدين ديريسو ثياف هو اصلو ديريسو ديريسو لا ديريسو ثياف لا نوت نيسويا لكن ان سيده او بقو يقينكود باي عربت و خايرهدان قفكه ماركا او بالانك او كبخه او بالانك او لَذِي صُفْيَابِ وَمِنْ طَرْقِسٍ وَصَقِيسٍ مَرْكَادُهُ وَنَفْحُ حَضُّ بَلَّنْكَ أَوْفِيُّ بَاعِدًا عَلَى كُدَغَالَنَ وَخَيْرَهُ إِنَّهُ لَظَاهِرُ فِيَابِ آه وَمِنْ طَرْقِسٍ بَادِي أَنَا نَفْضِي صَفَائِرُ مَرْكَادُ نَفْحَانَ مَعَاصِدَكَ الظَّاهِرُ Aadiga tarkaagadbiyakummaid Wa rabba ka rabba ka fakabbir wayneeri wa'an ishraakil musrikine ka wayneer Wa thiabaka tarkaagamafaddaahir dahiru waanine ajasatika dahiru Wa rujsaqurun ka feitur ka taogu kehaj Rujzi ka maailu lejeda Rujzi yevijzi wa Allah And where ka uigiri kaamuz ka الرجل بالكسر الرجل بالكسر ويضم قوالي كان الرجل القذير والقرب وعبادة الألثان وصنبيا للعذب والعداب وعدابك والشرك أفرتها سعلى لدى الرجل القذير وعبادة الألثان والعداب والشرك شركك قرنك سنب عابودة عجب كنا كدر انت وما شاكوك تمر كفدو قوه نجاسة سنب يدو ونجاس إلا دلو ونجاس شركك ونجاس كفدو العجب كدر العجب كنا انت كفك هتا ايمانيتها شركك كعرق وارود صبرو كفاتر كهاتر سنب يد العابودة شركك كفدو قروه ولا تعملن حق الله بايثم تستكبروا على طبيب بالبيض حلوا لشيء ولا تعملن قف وحسين وين لا تظبي لا تظبي العذياكم تامتسو اكثر من هذا قف وحسين ارائس لوحف في عناقوسي وحيرها هي الصيق قفرا وحيصص صقر شنو وحكرر نقص اه ماسكلي افرير مي 8 سبعه غاده 3 لتر سوبر وصنا ما نموش اصوقها مع صفر كيو كي رمال غانا او باغا دينو نويره وخيشياد بوكرو اونييسيه واخا باراسو واوف بانانتي لاك نالو جو ووب باناناي ما كان داركو كاجيارتي حن يور نيي كاين كوشي كاين اكو لاوارا اوفي كدعباي سانت كاز ما انت اسفي سار هلميت انت اابا او كاين وكيرو لكاتك ارض الله و نودي لكن dadu dhasilaasoon oo qor noobiga sidaas segada ay we ka weynay wa ka sharaf wey wa la taamnu haqqa laa ilaaha illaa oo qof waxin tastaqfiru haalad dadibtal baydahu ka badan karab wa macna macna laabaa tir macna saq ibn shiriyaay booten ana macna ay maru balayhi hasan basri مروا البدرين أولهو إنه بالبدين حق إله يقول كران ضبنا فأنا نقول لك ولي ربك ربك جلالي سفاص بل صباح وحق نبا أودينك اللي كبسه غير رب وشبي صباح سكا كاوال مرمى فايدان مقير مرك الله أفوفو فننا قور سورك او جيس عملوه بونك ملك إسرافيل لعقاء وقود وعقاء مركة كباء وقود وعقاء وحيم مر لبعض العمر و الله صبح فإذا النقيل امرك اللعفوف فينا قولي بونك فذلك ذلك وقت أي وقت مقل وقت اللعفوف فذلك وقت اللعفوف كم بدلها تماما يومئذ مالك اللعفوف يوم ومال مالك وحصير كل على الكافرين قاله قاله العلم وحيرا وحل فهمه بَقَ مُؤْمِنِينَ تَمُتَّقِينَ تَاكُمَ عُصْرًا عَلْ كَافِرِينَ قَالَبُكُ حُلُسِيَةً غَيْرُ يَصِيرٍ وَمِنَا خُوْضَيَةً والله سبحانه وتعالى أعلمكم صلى الله وسلم و على النبينا